من المشركين الله وما أنا من المشركين <متحدث> <والله هو أكبر متحدث> آه. آه. آه المسيح لنا سؤال اذا مات الاله بسمع قوم تماتوه فما هدى الاله وهل اوضاه هذا الا الله لا اله الا الله لا اله تعجيب الامر قوم عياذا بالله وصل بهم الجهل الى ان يقولوا لا خلاف بين المسلم والنصران والاخر يقول كل الديانات نزلت من عند الله هل نزل من عند الله ان المسيح هو الله هل نزل من عند الله ان الله ثالث ثلاثه هل نزل من عند الله سبحانه ان عيسى هو ابن الله فنعوذ بالله من الالهزام والتراجع عن الدين فيا بئس السياسات التي تجر الى شرك بالله والى ضياع وفده الولاء والبراءه في الاسلام لنا ومع ما ذكر من حكمنا على النفاره بانهم كفار ليس معنى هذا اننا ندير فتنه ابدا بل امرنا بحسن الجوار مع هؤلاء ولكن مع اعتقادنا ان الله واحد لا شريك له وان من قال بغير ذلك فوكاف هذا ديننا ثبتنا الله على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نلقاه الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول بعد. ويقول تعالى في كتابه الكريم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ويعتدن للكافرين عذابا مهينة وبعموم الآيات يكفر النصارى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ولمزيد بيان في شأن النصارى لاختلاط الحابل بالنبل في هذه الأزمنة التالفة على حساب الدين التي تصدر هذه الأيام من مسؤولين عن بعض الأحزاب ومن غيرهم من هذه قلة العلم والقلة الديانة من يقول إنه لا فارق بين المسلمين والنصارى في العقيدة عياذا بالله من هذا الضلال كيف لا يكون ثم فارق كثير الصغير يعلم في الكتاب كل الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والنصراني يقول المسيح حبه الله وطائفه تقول هو الله وطائفه ثالثه تقول ان الله ثالث ثلاث فاذا كان هذا وصلب عقيدتهم ويحكمون على المسلمين الموحدين بالكفر فكيف نبقي عليهم وكيف يقال خلاف بين المسلمين والنصارى كلا بل نشهد الله ثم نشهدكم ان النصارى كفار النصارى القيلون بان المسيح هو الله وان المسيح ابن الله او ان الله اساليت ثلاثه كفار واذا ماتوا على ذلك فهم من اهل النار ومن الدليل على ما ذكر من الكتاب العزيز قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد ان يملك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا فقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثا وما من إله إلا إله واحد إلى أن قال افلا يتوبون إلى الله ويستغفرون قد قال تعالى فقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقوائهم يضايئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون. اتخذوا أحبارهم وروبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً سبحانه عما يشركون الآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم لم يكن الذين كفروا من آل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وفي الحديث والذي نفسه بيده لا يسمع به هدين ولا نصراني ثم لم يؤمن به ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فعجيب امر قوم أياذا بالله وصل بهم الجهل وذاع أحسن ما يلتمس لهم أنهم جاهلة وصل بهم الجهل إلى أن يقولوا لا خلاف بين المسلم والنصراني والاخر يقول كل الديانات نزلت من عند الله هل نزل من عند الله أن المسيح هو الله هل نزل من عند الله أن الله سلس ثلاثة هل نزل من عند الله سبحانه أن عيسى ابن الله هل هذا نزل من عند الله تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا بل لقد قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويستنبوا التغوث وفي الآيات الاخر يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره وتتوالى الآيات بذلك مثبتة لهذا الأرض فندعو النصارى إلى الإيمان بالله وإلى توحيده وإلى الإقرار برسالة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وإلى الإيمان بالقرآن المنزل من عند الله سبحانه ان اسلموا فالحمد لله وقد اهتدوا ان لم يسلموا فالنار موعود ما من مات على الكفر انه لن تدخل الجنه الا نفس مسلمه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين ان الدين عند الله الاسلام تتوالى النصوص التي تثبت ذلك قال تعالى وإذا قيل لهم أي لليهود آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم يعني موافقا لما معهم فالتوراه الحق والانجيل الحق لا يخالفه القران اللهم لا بعض التشريعات التي نسخت في ديننا اما اصول التوحيد فثوابت ليس فيها اختلاف فلم يكن في التوراة أبدا أن المسيح هو الله ولم يكن في الإنجيل أبدا أن المسيح هو الله بل انطق الله عيسى في الماذق إلي إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فهل الذي يصلي ويدكي ما دام حيا حيل حيل حيل ويأكل الطعام ويمشي في, في ويتطور أعني يكون طفلا ثم شابا ثم كهلا كما قال تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا أي أنه كان في المهد في اللفه لفة لفة لفة لفة وبعد ذلك أصبح, أصبح, أصبح, أصبح بعد زمن كهلا هربنا يكون هكذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واي بطن تسع رب العالمين هل بطن امراه كمريم عليه السلام تسع رب العالمين يتقلب فيها وتولده القوابل كذلك او ينزل شاغرا فا باكرا هل يكون ربا الذي يخرج من بطن امراه طفلا صغيرا يحتاج الى ارضاع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا هذه الثوره خلفت كثيرا من الضرر في العقيدة اذ يقول قائلون مجاملون للنصارى في هذه الأزمنة يقول قائلون مجاملون لا فارق بين المسلمين والنصارى في العقيدة بالله من الضلال وعياذا بالله من السير إننا نلقن أبناءنا في المهج وفي الصغر نلقنهم هو الله أحد الله صمت لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يتعلمها صبياننا ويتعلمها كبارنا فنعوذ بالله من الانهزام والتراجع عن الدين أمام موجات المستشرقين وموجات المتغربين وموجات الرافضين لدين الإسلام فليست هناك حلول المصر في مسائل العقيده ابدا إنما وإطلام. كفر وإسلام كفر وإسلام إما أن تقول لا إله إلا الله أو تكون خرجت من دائرة المسلمين إلى دائرة أل الكفر والشرك ولا يارز بالله فكان هذا قيصلا دائما وعلى مر الأزمان بين المسلمين وبين غيرهم المسلمون هويتهم ووجهتهم ولفهم ودينهم التوحيد لا إله إلا الله غير المسلمين اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فمن قيل إن عزيرا وابن الله كاليهود ومن قيل إن المسيح ابن الله كالنصارى ومن قيل إن, أن الملائكه بنات الله كقبيله خزاع المشركه ومن قيل إن, أن الله معه اله اخر ومن قيل بالإلحاد ومنهم من عبد البقر ومنهم من عبد الحجر ومنهم من عبد الشمس والقمر والشجر ومنهم من عبد الفئران كما يحدث في الآن الان فريق يعبد البقر وفريق يعبد الفيل وفريق عظم الفارق عظيم شديدا وعبدا وفريق يعبد الفرج ملل ونحل أما نحن كمسلمين فمن فضل الله علينا أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنا برسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام جميعا لا نفرق بين أحد من رسله وسمعنا لربنا وطعنا وطلبنا منه المغفرة والعفو والرحمة سبحانه وتعالى آمنا بالكتاب المنزل من عند الله كله أعني بالكتب المنزلة من عند الله كلها هكذا أصل ديننا أصل ديننا الذي بعثت به الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوط وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون فيا بئس السياسات التي تجر إلى شرك بالله وإلى ضياع وقفة الولاء والبراءة في الإسلام ننوى وما ما ذكر من حكمنا على النصارى بأنهم كفار ليس معنى هذا أننا نثير فتنة أبدا بل أمرنا بحسن الجوار مع هؤلاء ولكن مع اعتقادنا أن الله واحد لا شريك له وأن من قال بغير ذلك كفر. هذا ديننا ثبتنا الله على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نلقاه وصل لهم على نبينا محمد وسلم